بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافدين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملاك 118. والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا 119. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 110. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يَوْمَئِذُ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِمْ وَصَاحِبَتِهِمْ وَأَخِيهِمْ وَفَصِيلَتِهِمْ الَّتِي تُؤْوِيهِمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَتُجَرَّ عَنُقُهُمْ وَتُوقَفُ أَعْنَاقُهُمْ وَلَا يُنْقِذُهُمْ مِنْ تَدُومُ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ لَوْعَا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَ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 112. والذين هم لفروجهم إِلَّا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 113. فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 114. والذين هم 112. والذين هم بشهاداتهم قائمون 113. والذين هم على صلاتهم محافظون 114. أولئك في جنات مكرمون 115. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَآءٍ يُسَاءُ فِيهِ كَبِدٌ وَرِئَةٌ وَنُزَغُّونَ مُنْزَغًا فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ 119. خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 110. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 111. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 124. وقاشعة أبصارهم ترهقهم دلها ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون